ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخرى، كقوله في أماني العرب الكاذبة وقالوا نحن أكثر أموال وأولادا وما نحن بمعذبين وقوله عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ونحو ذلك من الآيات وقوله في أماني أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم الآية وقوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه الآية ونحو ذلك من الآيات وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم وقال مسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله ليس بأمانيكم الآية لا ينافي ما ذكرنا لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسنا لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي وصرح بموضع آخر أن من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقة وهو قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه وانقياده لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه في حال كونه محسن أي مخلصا عمله لله لا يشرك فيه به شيئا مراقبا فيه لله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه والعرب تطلق إسلام الوجه وتريد به الإذعان والانقيادة التام ومنه قول زيد بن نفيل العدوي وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء الآية لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو ولكنه بينه في أول السورة وهو قوله تعالى وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقوله هنا وما يتلى في محل رفع معطوفا على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة وتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية وذلك قوله تعالى وإن خفتم أن تقصطوا في اليتام الآية ومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق اليتيمات فمن خاف أن لا في اليتيمة التي في حجره فليتركها ولينكح ما طاب له سواها وهذا هو التحقيق في معنى الآية كما قدمنا وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله وترغبون أن تنكحوهن هو عن أي ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن وجمالهن أي كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كنا قليلات مال وجمال فلا يحل لكم نكاحهن إن كنا ذوات مال وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها وقال بعض العلماء الحرف المحذوف هو في أي ترغبون في نكاحهن إن كنا متصفات بالجمال وكثرة المال مع أنكم لا تقسطون فيهن والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا أجاز ذلك في المجاز العقلي كقولك أغناني زيد وعطاؤه فإسناد الإغناء إلى زيد حقيقة عقلية وإسناده إلى العطاء مجاز عقلي فجاز جمعهما وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله حقيقي وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم لأنه سببه فيجوز جمعهما وقال بعض العلماء إن قوله وما يتلى عليكم في محل جر معطوفا على الضمير وعليه فتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم وهذا الوجه يضعفه أمران الأول أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب ولا يفتي لظهور أمره الثاني أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية وأجازه ابن مالك مستدلا بقراءة حمزة والأرحام بالخفض عطفا على الضمير من قوله تساءلون به وبوروده في الشعر كقوله فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فذهب فما بك والأيام من عجبي بجر الأيام عطفا على الكاف ونظيره قول الآخر نعلق ما بين السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوان فانفي بجر الكعب معطوفا على الضمير قبله وقول الآخر وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا فقوله ولا الأرض بالجر معطوف على الضمير وقول الآخر أمر على الكتيبة لست أدري في كان فيها أم سواها فسواها في محل جر بالعطف على الضمير وأجيب عن الآية بجواز كونها قسم والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم بمخلوقاته كلها في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون الآية وعن الأبيات بأنه شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه وصحح العلامة ابن القيم رحمه الله جواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وجعل منه قوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فقال إن قوله ومن في محل جر عطفا على الضمير المجرور في قوله حسبك وتقرير المعنى عليه حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله ومن اتبعك أن يكون منصوبا معطوفا على المحل لأن الكاف مخفوظ في محل نصب ونظيره قول الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند بنصب الضحاك كما ذكرنا وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين فقال ومن عطف على ضمير الخطاب في قوله لكم وتقرير المعنى عليه وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش وكذلك إعراب ما يتلى بأنه مبتدأ خبره محذوف أو خبره في الكتاب وإعرابه منصوبا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره ويبين لكم ما يتلى وإعرابه مجرورا على أنه قسم كل ذلك غير ظاهر وقال بعض العلماء إن المراد بقوله وما يتلى عليكم في الكتاب آيات المواريث لأنهم كانوا لا يرثون النساء فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأنزل الله آيات المواريث وعلى هذا القول فالمبين لقوله وما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله يوصيكم الله في أولادكم الآيتين وقوله في آخر السورة يستفتونك لله يفتيكم في الكلاله الآية والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل فيه الحديث عن حرف الجر المحذوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته